إهجن الصراط المستقي وصراط النبي لأن عشت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالمين آمين والزاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصالق وإن الزين لواقع والسماء ذات الحبث إنكم لفي قول مختلف يغفك عنه من أفه ختل القراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتلون دوقوا بثلتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محفرين كانوا قليلا الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبطرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء الأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المهدقي وصراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم اتَّك حَدِيثُ طَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِ إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ كَرِيمٌ فَرَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَبُوهُ إِلَيْهِ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم عليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم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 انهم كانوا قوما فاسقين الله الله الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدي الصراط المستقي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم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 من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوطارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون وما خلقت الهن والإنس إلا ليعبدون ما أريد فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت والثقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من غافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذي لهم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أففحر هذا أم أنتم لا تبطرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تحملون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كل نعبد وانياك نستعين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 بما آساهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون مستكين على سرر مصفوفة وزوجناهم بشور العين والذين آمنوا واتبعتهم جريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأبددناهم بفاكية ولحل مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غيرهم قالوا انهم كانهم يؤنون مثنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا قبل في اهلنا مشفق فمن الله علينا ووقانا عذاب السقوم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 إهدي الصراط المحتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين فذكر فما أنت بنجمة عبك بكاهر ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربط به ريب المنون قل تربطوا فإني معكم من المتربطين أَمْ تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم نتقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المشيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يعوا كفا من السماء ساقطا يكونوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يليقوا يومهم الذي فيه يفعقون يوم لا يؤني عنهم كيفهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا أصبح لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح لحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين هَوَى لَا يَظُنُّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَلَى الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ جَنَّ فَسَدَّنَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب بل أادل ما رأى أفاتما رؤه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البطر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرعيتم النات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ضيذا لَيْسَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ تَنِعْتَبُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ربهم الهدى امل الانسان ما تمنا فللله الاخره والاونه وكم من رس في السماوات لا تغني كفاعتهم شيئا لا تغني كفاعتهم شيئا الا من بعد ان يؤذن الله لمن يشاء ويرضى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 الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع مغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بقول أمهاتكم فلا تزدتوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم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 وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لِلْأُونَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَهَتَوا وَالْمُؤْتَفِكَ كَسَأْهَوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمِنَ آم بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْذِرَ رَائِدِي السَّاعِ سُورَ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 يوم يدعو التاعي إلى شيء نفر خش عن أبطارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر محطعين إلى التاعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدلا وقالوا مجلون والذجر فدعا ربه أني مغلوب سنتقر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقلناه على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعين العسر نجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر الله أكبر الله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 كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا إنا واحدا نستبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من ذيل لا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة فثنة لهم فارتقمهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شر محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فحقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهسير محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مزدكر كزمت قولوط بالنذر إنا أرسلنا عليه حاطبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقْشَةَ نَافِسَةٍ رَوْضٍ نُذُرْ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَقْنَثْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ طَبَّخْنَاهُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مزدكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكباركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر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 وما أمرنا إلا واحدة كلم بالبطر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مستكير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاسنان والحب ذو العصف والريحان فبي اي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من تراب كالفخار وخلق الجن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 ويخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وحاوجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في الزماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي سَنَخْرُجُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَإِنَّ أَيَّ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يا معشر الجن والإنس إن اتقطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواق من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كثهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبين ما تكسبان يحرق المجرمون بثيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربق ما تكسبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوبون بينها وبين حميم الآن فبأي فَذُوجَان فَبِأَيِّ آلَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّفِقِينَ عَلَى خُرْصٍ نَطَائِلُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ سِدَانٍ فَبِأَيِّ آلاء وقاطرات الصرف لم يطمثهن إنتم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكسبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكسبان هل جزان ثانٍ بِأَيِّ آلَهِ رَبُّكُمَا ۖ مَالِكُ الْذَّاتَيْنِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَا فخيرات حسان فدي اي الاائر بدكما تكذبان سور مقصورات في القيام فدي اي الاائر بدكما تكذبان لم يقمن ان قد ولا جان فدي اي كين على رطرب فطر وعطر النسان فبي اياله ربكما تكذيبا تبارك اسم ربك ذي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 إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كابلة خافظة الواقعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباء من بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة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 وظل ممدود وماء مكوب وفاكهة كثيرة لا مقصوعة ولا ممنوعة وفرش مرهوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحمين وظل من يحمون لا بارد هم كانوا قبل ذلك مترقين وكانوا يطرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعودون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من تجر من تقوم فمالبون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نجلون الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي لِنُصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ نَحْنُ قَال قُلْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ فَرَأَيْتُمْ مَا تُبْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسروقين على أن نبذل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أَمْ نحن الزالعون لو نشاء لجعلناه حصاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء فَإِذَا النار النَّارَ الَّتِي تُورُونَ فَأَنْتُمْ أَمْ خَلَقْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ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 ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمزه إلا المطهرون تنزيل للوقت العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهرون وتجعلون رزقكم أنكم تكسبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم فين إذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير هَذِهِ لَيَمِينٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ضَالِّينَ فَنُذِلُّ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِي يُغْشَيِّينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ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 صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء صديم هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اشتوى على العرض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 وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ على الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ من وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا فقوم من دعث وقاتلهم وكل وعد الله حق والله بما تعملون خبير الله الله الله اكبر, الله أكبر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 وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبث من نورهم قيل رجعوا وراءكم فالتمثوا نورا فضرب بينهم بسور له بابا فاطله فيه الرحمة وظاهره من قِيلَ لَهُمُ العَذَابُ يُنَادُونَهُم أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَدْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الهدقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين والمصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله وأزله أولئك هم الصديقون واشهداء عند ربهم لهم أجرهم ولو الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياة الدنيا اعلموا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الغفار نباته ثم يهيد فتراه منطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والإصوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى موفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله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 لكي لا تأتوا على مَا فاتكم وَلا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغلي الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن هُوَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ الْمُلْكُ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قفينا على قصينا بعيسى بن مريم وقصينا بعيسى بن مريم في وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمانا ورهمانيه لتدعوها ما كتبنا عليهم ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم باسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعتقوا كثلين من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 الله ذو الفصل العظيم